اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكون يا شمس الدجا قل لي بماذا أستقي كلماتي قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب والزفراتي يا الكون يا شمس الدجا قل لي الشعر والوصف البديع كلاهما في أن يصوغ من القليل بيئاتي أنت الذي عمّ الوجود سناؤه أنت البدور بحلكة الظلمات أنت المديح وأنت وصف المجد بل وصفت بك الهمم الثقال أنت الميمن بالهدى وحيا لنا فغدا دليل نبوءة وتقاتي أنت الذي سميت باسم محمد حميت حياً بل وبعد مماتي فلقد بلعت من الإله سيلة ومقام حمد على الدرجات يا نور هذا الكون يا, يا شمس الدنيا قل لي بماذا أستقيك لماذا تميل على الشمس شرع يعجز من فلا أنت أطيب ما تلصق جلده بتراب هذه الأرض من خطواتي. ولا أنت أزكى ما تعالى ذكره ولا أنت عند الله حبل نجاتي الأرض والكون الفسيح واسعه والنهر عذبا والبحار وذاتي يشهد نعزما أنك الحب الذي ملأ القلوب وأسكب العبرات فلتصمت الأبواق إن محبك المشغوف حبا قد على بصلاتي. صل عليك الله يا شمس الدجاج يا من تردد في صدانا بضاتي يا نور هذا الكون يا شمس الدجاج يا رسول الله ve zefaratî